Bismillah, يجادلونك في الحق بعض that Come on. متحيزا إلى فئة أو متحيزا إلى فئة فقد بات تقتلوهم ولكن الله قتلهم ذلكم وأن الله موهر كيد الكافرين إِن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن Why? <laughs> One night. Ja, dat is een heel belangrijk punt. Thank <laughs> Bung! ولكن الدكتور Ja, Thank <laughs> that it can be mine. من حت لا ما في وأن الله سبيل I <laughs> هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن يا ايها heb يحسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنه <تصفيق> الآن خفف الله عنكم Thank <laughs> you. لولا كتاب en see you.